ب س موسوعه النابلسي للعلوم ا ة الاسلاميه ج ب بزا فكانت هباء و ف ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي موسوعه النابلسي م م ي ة ا ل م م ش ة ما ل ع ل و ن ا ل س ا ب ق و ن أ و ل ئ ك ا ل م ق ر ب و ن ف ي ج ن ا ت ن ع ي م ثلة من ا ل أ و ل ي وقليل ن من ا ل آ خ ر ي ن على سرر م و ض و ن ة م ت ك ه ي ن عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون ب أ ك و ا ب واباريخ و ك أ س من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون و ف ا ك ي ة مما ت خ ي ر و ن ولحم طير مما ا ش ت ه و ن وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا ت أ ث ي م ا الا إ ل ا قيلا سلاما سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في ص د ر مخبود وطلح منغود وظل ممدود وماء مسكون وفاكهة لا كثيرة م ق ط و ع ة و ل ا م ن و ع ة وفرش م ر ف و ع ة إ ن ا ن ش أ ن ا ه ن إن ش ا ء ا ل ن ا ه ن أ ب ك ا ر عربا أترابا ا ل أ ص ح ا ب ا ل ي ي م ن ث ل ة م ن ا ل أ و ل ي ن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 إ ن ه م كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا ي س ر و ن على الحلف العظيم وكانوا يقولون آ ه ذ ا متنا وكنا ترابا وعظاما, وعظاما انا لمبعوثون أ و آ ب ا ؤ ن ا ا ل أ و ل و ن موسوعه النابلسي للعلوم ثم إنكم أ ي ه الاسلاميه ا ل ل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 ولقد ع ل م ا ل ن ش أ ا ل أ و ل ى ف ل و ل ا ت ذ ك ر و أ ف ر ي ت م الاسلاميه ه موسوعه ز نحن النابلسي ر و لو ن للعلوم ر و م ن أفرعيتم ا ل م ا ء ا ل ذ ي تشربون ن أ ت م أ ن ز ل ي ه من المزن أ م نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أ ج ا ج ا فلولا تشكرون ا ف ر أ ي ت م النار التي تورون انتم ا ن ش أ ت م شجرتها أ م نحن المنشئون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 كتاب م و س و ع ل النابلسي ل ل ع ر و م ا ل ع ا ل م ي ه اسماء الله الحسنى وتجعلون رزقكم أ ن ك م تكذبون فلولا إ ذ ا بلغت ا ل ح ل ق و ن و أ ن ت م حينئذ تنظرون ونحن أ ق ر ب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينه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 واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل, فنزل من حميم وتصليه جحيم ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم